بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثامن عشر من كتاب المزهر للإمام السيوطي رحمه الله تعالى التي تتعدى ولا تتعدى قال في ديوان الأدب النقص ضد الزيادة يتعدى ولا يتعدى ونزفت البئر إذا استخرجت ماءها كله فنزفت هي يتعدى ولا يتعدى وسرحت الماشية وسرحت هي يتعدى ولا يتعدى وفغرفاه أي فتحه وفغرفوه أي فتح يتعدى ولا يتعدى ومثل ذلك دلع لسانه أي خرج ودلعه صاحبه ورفع البعير في سيره ورفعته أنا وأدنفه المرض أي أفقه وأدنف بنفسه وأشنق البعير وأشنق البعير بنفسه إذا رفع رأسه وأنسل الطائر رشه وأنسل بنفسه وكفه عن الشيء فكف هو وعجت بالمكان عوجا أي أقمت وعجت غيري وفي الصحاح, وفي الصحاح خسأت الكلب وخسأ الكلب بنفسه وأدأت يا رجل وأدأته أنا قصبته بداء وأضاءت النار وأضأتها وشجبه الله أهلكه وشجبه فهو شاجب أيهالك وعاب المتاع وعبته أنا وبجست الماء فانبجس فجرته وبجس الماء بنفسه يبجس واجتبس أيضا بنفسه ودرس الرسم ودرسته الريح وطمس الطريق وطمسته وقمسته في الماء وقمس بنفسه وغاض الماء وغاضه الله وأقضى عليه المضجع أي تترب وخشن وأقض الله عليه المضجع وهبط هبوطا نزل وهبطه هبطا وهبط ثمن السلعة نقص وهبطه أنا وفاضت نفسه هو ونفسه أيقاءها ووقفت الدابة ووقفتها أنا ولاقت الدوات ولقتها أنا وهاج الشيء ثار وهاجه غيره وطاخ الرجل تلطخ بالقبيح وطاخه غيره وحذر جلد الرجل ورم من الضرب وحذرته أنا وحسر البعير اعيا وحسرته أنا وظأرت الناقة أو وظأرت النَّاقَةُ عطفت على البو وظأرتها وقطر الماء وقطرته وكره وكر بنفسه وَأَخْلَيْتُ أَيْ خلوت وَأَخْلَيْتُ غيري وزهت الإبل زهوا سارت بعد الورد ليلة أو أكثر وزهوتها أنا وقد جلوا عن أوطانهم وجلوتهم أنا وأجلوا عن البلد وأجليتهم أنا وفي أدب الكاتب من ذلك افدت مالا وافدت غيري مالا أعطيته إياه وهجمت على القوم وهجمت عليهم غيري وشح الرجل فاه وشح فوه وسار الدابة وسار الرجل الدابة وجبرت اليد وجبر الرجل اليد ورجنت الناقه قامت ورجنتها وزاد الشيء وزدته ومد النهر ومده نهر آخر وهدر دم الرجل وهدرته ورجع الشيء ورجعته وصد وصددته وكسفت الشمس وكسفها الله وعف الشيء كثر وعفوته وعف المنزل وعفته الريح وخسف المكان وخسفه الله ووفر الشيء ووفرته وذر الحب وذرته الريح ونف الرجل ونفيته ونشر الشيء ونشره الله ذكر ما اتى على فاعل وتفاعل من جانب واحد قال الذ السكين من ذلك ضاعفت الشيء وباعدته وقد تكا الشيء شق علي وتذابت الريح جاءت مرة من هنا ومرة من هنا وامرأة مناعمة واللهم تجاوز عني وهو يعاطيني إذا كان يخدمك وقاتلهم الله وعافاك الله وعاقبت الشيء وداينته أي أعطيته بالدين وعاليت الرجل وطارقة نعلي ودابة لا ترادف أي لا تحمل رديفا انتهى ذكر ألفاظ جاءت بلفظ المفرد ولفظ المثنى قال في ديوان الأدب الفرق لغة في الفرقان قال ونظيره الخسران والخسر والهجران والهجر والرتكان والرتك وهو أن تعدو الناقة عدو النعامة وفي أمال ثعلب من ذلك الحبوكران والحبوكر الداهية والسيسبان والسيسبا شجر وفي الصحاح والجحران الجحر ونظيره جئت في عقب الشهر وعقبانه وفي المجمل من نظائر ذلك الكفر والكفران ذكر ما اتفق في جمعه على فعول وفعال قال القال سموم وسمام جمع سم أحد ما اتفق في جمعه أحد في جمعه فعول وفعال ذكر الألفاظ التي أوائلها مفتوح وأوائل أضدادها مكسور الجذب وضده الخصب بالكسر والحرب وضده السلم بالكسر وماء عذب وضده الملح بالكسر والفقر وضده الغنى والجهل وضده العلم ذكر الألفاظ التي جاءت بوجهين في المعتل قال في الجمهرة كاح الجبل وكيحه وهو سفحه وقال, وقال وقيل رار ورير وهو المخ إذا كان رقيقا وقار وقير وعاب وعيب ودام وذيم من العيب وقاد رمح وقيد رمح وقاب رمح وقيب رمح وقاس رمح وقيس رمح وقال أبو عبيد في الغريب المصنف الآد والأيد القوة والطاب والطيب والغار والغير من الغيرة ويقال ما له هاد ولا هيد واللاب واللوب جمع لابه والكاع والكوع في اليد والراد والرود أصل اللحة والجال والجول وهي كل وهو كل ناحية من نواحي البئر من أسفلها إلى اعلاها والحاب والحوب الإثم وقال أبو زيد في النوادر يقال باع وضوع وصاع وصوع وفي امال ثعلب الشارة والشورى حسط الهيئة ورجل تاق وتوق إذا كان طويلا وفي الصحاح رجل كيء وكاء ضعيف جبان وطاط وطوط طويل وفي أمال القالي البداهة والبديهة واحد وفي الترقيص للاجدي هون وهين بمعنى وفي شرح المقصورة لابن خالوي الصون والصان مصطران بمعنى الصيانة وفي التهذيب للتبريزي يقال قيت وقوت وحور وحير جمع حوراء وعائط وعوط وعائط عيط وفي الجمهرة تقول العرب اللهم تقبل تابتي وتوبتي وارحم حابتي وحوبتي وتقول قامتي وقومتي قال قد قمت ليلي فتقبل قامتي وصمت يومي فتقبل صامتي فأعطني مما لديك سؤلتي وفي الإصلاح لابن السكيت قار وقور جمع قارة وأخذ بقوف رقبته وقاف رقبته وبظوف رقبته وظاف رقبته وبصوف رقبته وصاف رقبته إذا أخذ بقفا ورجل, ورجل فال الرأي وفيل الرأي فيل الرأي أي مخطئ والذان والذين أي العيب وريح رادة وريدة لينة الهبوب ويلحق بهذا الباب قولهم معاب ومعيب وممال ومميل ومعاش ومعيش وكذلك اللغو واللغة في الكلام واللعو واللعى وهو الحريص والمكو والمكا والنقو والنقى لكل عظم فيه مخ والأسو والأسى من أسوت الجرح إذا داويته والنجو والنجى من نجوت جلد البعير عنه إذا سلخته ويلحق بهذا الباب باب فعال وفعيل نحو صحاح وصحيح وشحاح وشحيح ورجل كهام وكهيم كليل عي بطيء مسن لا غناء عنده وعقام وعقيم وبجال وبجيل وهو الضخم الجليل وقال الشيخ السيد وجرام وجريم وهو النوى والتمر اليابس أيضا ذكر ذلك التبريزي في تهذيبه ويلحق به باب فعيل وفعال نحو النهيق والنهاق والسحيل والسحال وهو النهيق وشحيج البغل والغراب والشحاج ورجل خفيف وخفاف وطويل وطوال وعريض وعراض وصغير وصغار وكبير وكبار وبزيع وبزاع وعظيم وعظام وظريف وظراف والنسيل والنسال ما ينسل من الوبر والريش والشعر وكثير وكثار وقليل وقلال وجسيم وجسام وزحير وزحار وأنين وأنان ونبيح ونباح وضغيب وضغاب لصوت الأرنب وعجيب وعجاب وذنين وزنان وهو المخاط الذي يسيل من الأنف ذكر ذلك التبريزي في تهذيبه ويلحق به باب الفعول والفعال نحو السكوت والسكات ورزحت الناقه رزوحا ورزاحا سقطت وكلح الرجل كلوحا وكلاحا وصمت صموتا وصماتا وباب الفعول والفعال نحو فرغ فروغا وفراغا وصلح صلوحا وصلاحا وفسد فسودا وفسادا وذهب ذهوبا وذهابا وباب الفعالة والفعولة كالفسالة والفسولة والرذالة والرزولة والوقاحة والوقوحة والفراسة والفروسة والجلابة والجلودة والجثالة والجسولة والكثاثة والكثوثة والوحافة والوحوفة ذكر الألفاظ المفردة التي جاءت على فعل بكسر الفاء وفتح العين قالت الصحاح وهو بناء نادر لأن الأغلب على هذا البناء الجمع إلا أنه قد جاء للواحد وهو قليل نحو العنبة والتولة والطيبة والخيرة ولا أعرف غيره قلت زاد خاله الفارابي في ديوان الأدب الطيرة والحيداء والنولة بالنون ضرب من الشجر وأظن هذه الأخيرة تصحيفا فإن ابن قتيبة قال في أدب الكاتب التولة ضرب من السحر ذكر أبنية المبالغة قال ابن خالويه في شرح الفصيح العرب تبني أسماء المبالغة على 12 بناء فعال كفساق وفعل كغدر وفعال كغدار وفعول كغدور ومفعيل كمعطير ومفعال كمعطار وفعله كهمزة اللمزة وفعوله كملولة وفعالة, وفعالة كعلامة وفاعلة كراوية وخائنة وفعالة كبقاقة للكثير الكلام ومفعاله كمجزامة ذكر الألفاظ التي تقال للمجهول قال ابن السكيت في المثنى يقال للرجل الذي لا يعرف أبوه قل ابن قل وظل ابن ظل وذل ابن ذل ويقال للرجل الذي لا يعرف هي ابن بي وهيان ابن بيان وهل معت بن قلمعة وقال الفاربي في ديوان الأدب يقال للرجل الذي لا يدرى من أين هو طامر ابن طامر ذكر الألفاظ التي سقط فاؤها وعوض منها الهاء أخيرا قال ابن دريد قال الأصمعي قالوا ما أنت, ما أنت إلا قرة علي أي وقر فجعله مثل زنة وقال يقال وقرت أذنه تقر وخبر به عن أبي عمرو بن العلاء عن رؤبة وفرس وقاح بين القحة وقذة موضع وهو الذي يسمى الكلاب ورقة وهي الفضة وقلة وهي التي تلعب بها الصبيان ولمة وهي المثل يقال فلان لمة فلان أي مثله وفي ديوان الأدب القحة لغة في القحة وهي صلابة الحافر والدعة الاسم من التدع يتدع والضعة والضعة بمعنى يقال في حسبه ضعة وضعة والضعة نبت والثبة الجماعة من الناس وثبة الحوض مجتمع مائه وضبة السيف حده والبرة التي تجعل في أنف البعير إذا كانت من صفر والبرة الخلخان والذرة والكرة واللغة ودغة اسم امرأة من عجل يضرب بها المثل في الحمق وحمة العقرب سمها وضرها والجبة مصر من قولك وجب البيع وقبة الشاة والهبة والرثة الوراثة والليثة ما حول الأسنان والليجة الولوج والجدة الوجد ويقال أعطي كل واحد منهم على حذته والعدة الوعد وقدة النار وقدتها والدة الرجل تربه والترة مسطر وتره ويقال هذه أرض في نبتها فرة أي وفور والغرة الغيظ والصفة مسطر من قولك وسطهم والعظة الوعظ والرعة الورع والصفة الوصف والصلة الوصل والسنة الوسم والزينة الوزن والسنة الوسن والدية وسية القوس ما عطف من طرفيها وشية الفرس بياض في سواد أو عكس وفي المجمل الرفة التبن مخففة والناقص واو من أولها وفي الصحاح الطئة والطأة والوطاءة والهاء فيها عوض من الواو والإبة الوأب وهو الانقباض والاستحياء والهاء عوض من الواو والمقة المحبة والهاء عوض من الواو ذكر المصادر التي جاءت على مثال مفعول في الغريب المصنف حلفت محلوفا وكذلك المعقول والميسور والمعسور والمجلود ذكر الألفاظ التي جاء بها توكيدا مشتقة من اسم المؤكد قال الفارابي في ديوان الأدب يقال كان ذلك في الجاهلية الجهلاء وهو توكيد للأول يشتق له من اسمه ما يؤكد به كما يقال وتد واتد ووبل وابل وحضج حاضج وهو الماء الكذر يبقى في الحوض وهمج هامج وقال أبو عبيد في الغريب المصنف يقال ليل لائل وشغل شاغل وشيب شائب وموت مائد وويل وائل وزيل ذائل وهو الخزي والهوان وصدق صادق وجهد جاهد وشعر شاعر وعام عائم ونعاف نعف وبطاح بطح وناقة حائل حول وحولل وعائط عوط وعوطة إذا حمل عليها سنتين ولم تحمل وقال في ديوان الأذب يقال لقيت منه برحا بارحا ويقال هتر هاتر توكيد له والهتر الشقة من الكلام قال يراجع هترا من تماظر هاترا ويقال دفرا دافرا لما يجيء به فلان أي نتنا ويقال حصن حصين ويقال للرجل إذا كان داهية إنه لصل أصلال والصل الحية التي لا تنفع منها الرقية وإنه لسبد أسباد إذا كان داهية في اللصوصية وإنه لهتر أهتار أي داهية من الدواهي ويقال زبرج مزربج ويقال ظل ظليل أي دائم وليل أليل أي مظلم وذيل زائل وفي الجمهرة يقال إنه لضل أطلال أي ظال وفي أمال القالي عجب عاجب وعجيب وعجاب في معنى معجب وجاء بالوامئة الوماء وهي الداهية وإبل مؤبلة أي مكملة وقيل هي الجماعة من الإبل ومئة ممآة وطبنة طابنة وطبنة الحبس، وفي أمال ثعلب، يقال هو صل الأصلال أي داهية الدواهي وفي الصحاح قال رؤبا فذاك بخال أروز الأرز أضافه إلى المصدر والأروز المنقفض من بخله وفي الكامل للمبرد يوم يم بوزن عم مثل ليل أليل وفي كتاب ليس لابن يقال هذا ليل أليل ويوم أيوم إذا كان صعبا شديدا في قتال أو حرب ويقول آخرون يوم يوم وقد يقلب فيقال يم قال الشاعر مروان مروان أخ ليوم اليم وفي كتاب الليل والنهار لأبي حاتم يقال ليل ليلي وفي كتاب الأيام والليالي للفراء يقال ليلة الليلاء وليل الليل وظلمة ظلماء ودهر داهر وفي امال سعلب ليلة الليلاء وهي ليلة الثلاثين ويوم أيوم وهو آخر يوم في الشهر وفي الكامل للمبرد فحل فحيل أي مستحكم في الفحلة وراحة الرحيل أي قوية على الرحلة معودة لها، وفي المقصور والممدود لابن السكين يقال السوءة السوءة، وقال القاري في كتاب الممدود قالوا هلكة هلكة أي عظيمة شديدة ودهية دهيات، وفي تهذيب التبريزي داهية دهيا ودهوا، وفي الصحاح. أبواب مبوبة وأصناف مصنفة وعرب عاربة وعرباء وحرز حريز وبؤش بائش وهم الجماعة من الناس المختلطين ويقال نلت منه خيصا خائصا أي شيئا يسيرا والخيص القليل من النوال وأرض أريضة أي زكيه وقال أبو عمرو نزلنا أرضا أريضة أي معجبة للعين وساعة سوعاء أي شديدة كما يقال ليلة الليلاء وأعوام عوام ورماد رمدة أي هالك وأبد أبيد ودهر تهارير أي شديد وليلة ليلى ونهار أنهر وفي كتاب الأضداد لأبي عبيد تقول العرب ظلمة ظلماء وقطات قطواء وفي شرح الدريدية لابن خالوي يقال ألف مؤلف أي متضاعف وقناطير مقنطرة وفي تهذيب التبريزي أتى فلان بالرقم الرقماء أي بالداهية الدهياء الشديدة وفي مختصر العين يقال سيل سائل ورماد رمديد ورمديد وفي القاموس بحر البحار ذكروا ما جاء على لفظ المنسوب قال في ديوان الأدب البردي والخطمي والقلعي أي الرصاص والبختي وخرسي المتاع سقط والبردي ضرب من أجود التمر والحردي واحد حراضي القصب ودردي الزيت وغيره ما يبقى في أسفله والجلدي من الإبل الشديد والبحري الشر والأمر العظيم والسخري من السخرة والسخري من الهزن والغبري ما نبت من السدر على شطوط الأنهار وعظم والقمري والدبسي والكدري أنواع من الطير والكرسي والخنسي الحداد ويقال الزراد وجعله ظهريا والقصري القصار والراعبي ضرب من الحمام والزاعبي الرمح وجمل صهابي أصهب اللون والملاحي عنب أبيض في حبه طول والخداري الأسود من السحاب وغيره والخضاري طائر وزخاري النبت زهر والحذاقي الفصيح اللسان والقطامي الصقر وشاب غداني وغدابي ممتلئ شبابا والعصري من الرجال الشديد والجعظري الفض الغليظ والعبقري الرجل الذي ليس فوقه شيء في الشدة ونحوها والصمعري الرجل الشديد والبختري الجسيم الحسن الميس في برديه وعيش دغفلي أي واسع والجعبرية المرأة القصيرة واللوذعي الحديد الفؤاد والجهوري العظيم في مرآة في العين وبحر لجي وكوكب دري وما بها دبي أي أحد والنمي الفلوس رومي معرب والربي واحد الربيين وهم الالوف من الناس والأحوذي الراعي المشمر للرعاية الضابط لما ولي والأحوذي بالزاي مثله والأحوري الناعم والأريحي الذي يرتاح للندى قال في الصحاح يقال مشرك ومشركي مثل دو ودوي وسق وسقي وقعسر وقعسري بمعنى واحد فرائف النسب في كتاب الترقيص للأزدي من طرائف النسب رازي إلى الري وداروردي دي إلى دارا بجرد ومروزي إلى مرو واستخرزي إلى استخر وسبكري إلى سبك قال وقال أبو الحسن يقال جفنة شيرة منسوبة إلى الشيرة، وهذا قليل لا أعرف له مثلا وقال ثعلب في أماليك إنما دخلت الزاي في النسبة إلى الري ومرو لأنهم أدخلوا, فيها لأنهم أدخلوا فيه شيئا من كلام الاعاجم وفي الصحاح الهنادكة الهنود والكاف زائدة نسب إلى الهند على غير قياس وقال الأزهري سيوف هندقية أي هندية والكاف زائدة قال يقول ولم أسمع بزيادة الكاف إلا في هذا الحرف ذكر ما ترك فيه الهمز وأصله الهمز وعكسه قال ابن دريد في الجمهرة قال أبو عبيدة تركت العرب الهمز في أربعة أشياء لكثرة الاستعمال الخابية وهي من خبأته والبرية وهي من ذرأ الله الخلق والنبي وهو من النبأ والذرية وهي من ذرأ الله الخلق وفي الصحاح ترك الهمز في هذه الأحرف الأربعة إلا أهل مكة فإنهم يهمزونها ولا يهمزون غيرها ويخالفون العرب في ذلك. وقال ابن السكيت في الإصلاح قال يونس أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب فيهمزون النبي والبرية والذرية والخابية. قال ومنما تركت العرب همزه قولهم لي ليست له روية. وهو من روأت في الأمر والملك وأصله ملأك لأنه من الألوكة وهي الرسالة وفي الصحاح في كتاب المقصور والممدود قد اجتمعت العرب على أيدي سبا وأياد سبا بلا همز وأصله الهمز ولكنه جرى في هذا المثل على السكون فترك همزه قال العجاج من صادر أو وارد أي سبا ومن عكس ذلك ومن عكس ذلك قال في الصحاح وربما خرجت بهم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما ليس بمهموز قالوا لبأت بالحج وحلأت الثويق ورثأت الميت وفيه اجتمعت العرب على همز المصائب وأصلها الياء وكأنهم شبهوا الأصلي بالزائد وفيه يقال افتات برأيه أي انفرد واستبد به وهذا الحرف السمع مهموزا وذكره أبو عمر وأبو زيد وابن السقيت وغيرهم فلا يخلو إما أنهم يكونون همزوا ما ليس بمهموز أو يكون أصل هذه الكلمة من غير فوت ذكر الألفاظ التي وردت على هيئة المصغر قال ابن دريد في الجمهرة باب ما تكلم به مصغرا الخليقاء وهي من الفرس كموضع العرنين من الإنسان والعزيزاء فحوة الدبر من الفرس والفريراء طائر والسويطاء ضرب من الطعام والشويلاء موضع والمريطاء جلدة رقيقة بين السرة والعانة والهشيماء موضع والسويداء موضع والغميصاء موضع والغميصاء نجم من نجوم السماء ويقال رماه بسهم ثم رماه هدياه أي على أثره والخمية ثورة الخمر والسرية معروفة والخدية من التحدي يقال تحدى فلان لفلان إذا تعرض له للشر والجذيه من الجذوه والخدية من قولهم أحذاني كذا أي أعطاني والقصيرة آخر الضلوع والخبية موضع في والحجية من قولهم فلان يحاجي فلانا والهوين السقوط والخفض والرتيلا دويبة تلسع والعقيب ضرب من الطير واللبيط طائر والحميمق طائر ويقال الحميميق والسليقاء طائر والرضيم طائر ورغيم طائر والشقيقة طائر والسكي. آخر فرس يجيء في الرهان وهو الفسكل والأديبر دويبة والوعير ضرب من الحيات والأسيل معرق في الجسد والكعيت البلبل والكحيل القطران ومجيمر جبل ومبيطر البيطار ومسيطر متملك على الشيء ومبيقر يلعب البقيرة وهي لعبة لهم ويقال بيقر فلان إذا خرج من الشام إلى العراق والقعيطة الحجلة ويقال فلان مهيمن على بني فلان أي قيم بأمورهم قال ابن دورين مهيمن ومخيمر ومسيطر ومبيطر ومبيقر أسماء لفظوها لفظ التصغير وهي مكبرة ولا يقال فيها مفيعل وفي الصحاح الكميت من الفرس والإبل ما لونه أحمر فيه قنوءه جاء مصغرا والكميت من أسماء الخمر لما فيها من سواد وحمره وقال قويس اسم للذئب جاء مصغرا مثل الكميت واللوجين ولا اتيك سجيس عجيس جاء مصغرا وحبيش طائر معروف جاء مصغرا مثل الكميت والكعيت وضمير مصغرا جبل بالشام وقديد مصغرا ماء قرب مكه قال واللغيزة مثل اللغز والياء ليست للتصغير لان ياء التصغير لا تكون رابعه وإنما هي بمنزلة خضارة للزرع وشقارة نبت وقال الزجاجي في شرح أدب الكاتب قد تكلمت العرب بأسماء مصغرة لم يتكلموا بها مكبرة وهي أربعون اسما فذكر ما تقدم نقله عن ابن دريد وزاد الكميت في الدواب وهو يقع للمذكر والمؤنث بلفظ واحد وحذيلاء موضع والرغيداء بغين معجمة وغير معجمة لغتان ما يرمى به من الطعام والزوان زوان ما يخرج من الطعام فيرمى به وهو الرديء منه والقطيعاء اسم من أسماء التمر الشهريز الشهريز نوع من التمر والقبيطاء من الناطف إذا خفف مد وإذا ثقل قصر فقيل القبيطة والمريراء ما يرمى به من الطعام كالزوان والرسيلاء دويبا انتهى وزاد القار في المقصور الهديا المثل والعجيلة مشية سريعة والحمية شدة الغضب وحمية كل شيء شدة والحديا مثل الهدية المثل وخليطة من الناس بالتخفيف وخليطة بالتشديد وخليط أي أخلاق وقال أبو حاتم السورية النجم مؤنثة بحرف التأنيث مصغرة ولم يسمع لها تكبير وكذلك السورية من السرج والسورية ماء قال الأخطال عفى من آل فاطمة السورية والقصيرة أصغر الأفاعي حسب ما ذكره أبو حاتم قال الكسائي القصيرة أصل العنق وهذا نادر وقال اللحياني يقال ما أدري رطيناك بالتخفيف ورطيناك بالتشديد أي رطانتك وقال الفراء ذهبت إبله العميها والسميها إذا تفرقت في كل وجه فلم يدرأ أين ذهبت والكميها مثل العميها واللزيقى نبت والنهيبى اسم الانتهاب ويقال الأخذ سريطة من الاستراط وهو الابتلاع والقضاء ضريطة ويقال الأكل سريط والقضاء ضريط وزاد في الممدود الهيماء مويهة لبني أسد والعريجاء أن ترد الإبل يوما نصف النهار ويوما غدوة والغبيلاء هضبة وحجيلاء موضع والجليحاء شعار, شعار كان لغني والرجيلاء أن الغنم بعضها بعد بعض والرجيلاء أيضا موضع والسهيما شجر ينبت بنجد والسويداء اليست والسوداء حبة الشنوز والسويداء وسط القلب والمليساء نصف النهار والمليساء أيضا شهر بين الصفرية والشتاء والمطيراء التبختر انتهى وزاد الأندلسي في المقصور مال القوم خليطة وخليطة أي مختلط والجميزة معروف والعقلة عقلة بالساق وفي الممدود الدهيماء الداهية الشديدة والدهيم اسم ناقه والزريقاء ثريدة اللبن والكديداء والكديراء تمر ينقع في لبن حليب والمطيطاء والمطيطياء والغبيراء شراب الذرة والشعيراء لقب لزم بطنا من بني تميم ومزيقاء لقب عمرو بن عامر ملك اليمن انتهى فائدة, فائدة في الصحاح قال سيبوي سألت الخليل عن كميت فقال إنما صغر لأنه بين السواد والثمرة كأنه لم يخلصه واحد منهما فأرادوا بالتصغير أنه منهما قريب ذكر الألفاظ التي زادوا في آخرها الميم ذكر في الجمارة ألفاظا زاد الميم في آخرها وهي زرق من الزرق وستهم من عظم الاسترق وناقة صلدا من الصلب وناقة ضرزا من قولهم ضرز أي صلب ورجل فصحا من الفساحة وجلهم من جلهة الوادي وخلجا من الخلج والانتزاع وسلطا من السلاطة وهو الطويل وكردم وكلدم من الصلابة من قولهم أرض كلدة وقشعم من يبس الشيء وتشنجه ودلهم قالوا من الدله وهو التحير فإن كانت من ذلك فالميم زائدة وإن كانت من إذ الليل فالميم أصلية وشبر وهو القصير من قولهم قصير الشبر أي قصير القامة فأما الشبر مضرب من النبت فليست الميم بزائدة هذا ما في الجمهرة في هذا الباب وقال في باب آخر قالوا في الابن فزادوا فيه الميم كما زادوا في الفم وإنما هو فوه وفاه فيه فلما صغروا قالوا فويه فثبتت لها وفي التنزيل بأفواههم ولم يقل بأفمامهم قال وابنم هذا يقال فيه من التثنية ابنمان وفي الجمع ابنمون وفي الجر ابنمين قال أتظلم جارتيك عقال بكر وقد أوتيت مالا وابن مينا وفي الغريب المصنف من ذلك شدقا الواسع الشدق وفي الصحاح يقال رجل حليص للحريص وكذلك حل اسم بزيادة الميم وجاحظ وجحظم والميم زائدة من جحظت عينه عظمت مقلتها ونتأت والدقعم الدقعاء والميم زائدة وهو التراب والقلحم المسن من كل شيء والميم زائدة والصلخ دم القوي الشديد والميم زائدة والجحرمة الضيق وسوء الخلق والميم زائدة وفي شرح التسهيل لأبي حيان من ذلك حلق للشديد السواد وخضر للبحر سمي بذلك لخضرته وخدل بمعنى الخدلة أي الغليظة الساق من النساء وشجعا من الشجاعة وضبار من الضبر وهو شدة الخلق وحلقوم وبلعوم من الحلق والبلع ذكر الألفاظ التي زادوا في آخرها اللام قال ابن مالك اللام زيدت آخرا فيه فحجل وعبدل وهيقل وطيسل الفحجل الأفحج والعبدل العبد والهيقل الهيق وهو ذكر النعام والطيسل والطيس العدد الكثير والله أعلم وزاد أبو حيان قولهم زيدل بمعنى زيد وفيشل الكامرة ويقار فيش وعنسل بمعنى عنس وهدمل بمعنى هدم وهو الثوب الخلق ونهشل وعثول وهو الطويل الذهيان ذكر الألفاظ التي زادوا في اخرها النون في الغريب المصنف قال الأصمعي زادت العرب النون في أربعة أحرف من الأسماء قال رعشا للذي يرتعش وللضيف ضيفا وامرأة خلبا وهي الخرقاء وناقة علجا وهي الغليظه المستعلجة الخلق وانشدنا وخلطت كل دلات علجني تخليط خرقاء اليدين خلفني، وقال أبو زيد امرأة سمعنة نظرنة وهي التي إذا تسمعت أو تبصرت فلم تر شيئا تظن التظنينة وقال الأحمر أو غيره سمعنة نظرنة وأنشدنا إن لنا لكنة معنة مفنة سمعنة نظرنة كالريح حول القنة إلا تره تظن وقال غيره في خلق فلان خلفنا مثل ذرفسة يعني الخلاف وشاءة قفيئة وقفينة بالنون وهي زائدة أي مزبوحة من قفها. وزاد أبو حيان في شرح التسهيل بلغن وهو الرجل الذي يبلغ بعض الناس أحاديث بعض، وبلعن وهو النمام بعين غير معجمة وعربنة يقال ناقة عربنة من الإعراب ورجل خلفن وخلفنة في أخلاقه خلاف وفرسن لأنه من فرست وزيدت أيضا مشددة فيه وشحن للوشاح وقشون للقليل اللحم وقرطن ومرطن أيضا للقرط وقرق فنة لطائر ذكر ما يقال. أفعله فهو مفؤول قال أبو عبيد في الغريب المصنف أحبه الله فهو محبوب ومثله محزون ومجنون ومزكوم ومقرور قال وذلك لأنهم يقولون في هذا كله قد فعل بغير ألف ثم بني مفعول على هذا وإلا فلا وجه له ومثله آرضه, آرضه الله وأملأه الله واضاده الله من الضؤودة والملاءة والأرض وكله الزكام وأحمه الله من القمة وأسله من السلال وأهمه الله من الهم وكل هذا يقال فيه مفعول ولا يقال مفعل إلا حرف واحد وهو قول عن ترى ولقد نزلت فلا تظن غيره مني بمنزلة المحب المكرم ومن ذلك أزعقته فهو مزعوق يعني المذعور وأضعف الشيء فهو مضعوف وأبرزته فهو مبروز انتهى وفي الصحاح أنبته الله فهو منبوت على غير قياس وأسعده الله فهو مسعود ولا يقال مسعد وأوجده الله فهو موجود ولا يقال وجده كما لا يقال حمه وفي المجمل أهنه الله فهو مهنود من الهنانه وهي الشحمة ذكر أيمان العرب قال الفارابي في ديوان الأدب يقال لحق لآتيك يمين للعرب يرفعونها بغير تنوين إذا جاءت اللام ويقال وحجة الله لا أفعل ذلك وهي يمين للعرب لعمرك يمين للعرب ويقال قعيدك الله آتيك يمين للعرب ويقال جير لا آتيك يمين للعرب وقال ابن السكيت في كتاب المثنى باب أيمان العرب تقول العرب في أيمانها لا وقائت نفس القصير لا والذي التقيه إلا بمقتله لا ومقطع القطع لا وفارق الاصباح لا وفاتق الصباح لا ومهب الرياح لا ومنشر الأرواح لا والذي مسحت أيمن كعبتي لا والذي جلد الإبل جلودها لا والذي شق الجبال للسيل والرجال للخيل لا والذي شقهن خمسا من واحدة لا والذي وجهي زمم بيته أي مقابل ومواجه بيته يقال مر بهم على زمم طريقك لا والذي هو أقرب إلي من حبل الوريد، لا والذي يقوتني نفسي، لا وبارئ الخلق، لا والذي يراني من حيث ما نظر، لا والذي رقص مضبقصائه، لا والراقصات ببطن جمع، لا والذي ناد الحجيج له، لا والذي أمد إليه بيد قصيرة، لا والذي يراني ولا أراه، لا والذي كل الشعوب تدينه. باب. قال أبو زيد. قال العقيليون حرام الله لا آتيك كقولك يمين الله وقالوا جير لا أفعل ذلك مكسورة غير منونة معناه نعم وأجل الكسائي عوض لا أفعل ذاك وعوض لا أفعل ذاك باب ما يدعى به عليه ما له آم وعام فآم هلكت امرأته وعام هلكت ماشيته حتى يعام إلى اللبن والعيمة شدة الشهوة للبن ويقال رجل عيمان وامرأة عيماء وماله حرب وحرب وجرب وذرب أي ذرب جسده وثل عرشه ويدي من يده وأبرد الله مخه أي هزله وابرد الله غبوقه أي لا كان له لبن حتى يشرب الماء وقل خيسه أي خيره وعثر جده ورماه الله بغاشية وهي وجع يأخذ على الكبد يقوى منه ورماه الله بالصحاف وهو وجع ياخذ الكتفين وينفث صاحبه مثل العصر ورماه الله بالعرفه وهي قرحه تاخذ في اليد والرجل وربما أشلت ورماه الله بالجبن والقداد وهو داء يأخذ في بطنه ورماه الله بليلة لا اخت لها أي بليلة يموت فيها وقرع فناؤه وصفر اناؤه وما له جدة حلائبه اي لا كانت له إبل وإن كان كاذبا فاستراح الله رائحته أي ذهب بها ورماه الله بأفعى حاربة وذبلته الزبول وذبلته الزبول أي ثكلته أمه وغالته غول وشعبته شعوب وولعته والعة ولعته ذهبت به الأصمعي شعوب بغير ألف ولام معرفة رماه الله بما يقبض عصبة وقولهم قمقم الله عصبة أي أيبس الله عصبة أبو عمرو يقال لما يبس من البسر القنقم ولا ترك الله له هاربا ولا قاربا أي صادرا عن الماء ولا واردا وشتت الله شعبه ومسح الله فاه أي نسحه من الخير ورماه بالذبحة وهي وجع في الحلق يقوى منه يطوق الحلق ورماه الله الطشاء وهو داء يأخذ الصبيان فيما التقت عليه الضلوع وسقاه الله الذيفان الذيفان السم القاتل قال الباهلي جعل الله رزقه فوت فمه، أي قريبا يخطئ، أي ينظر إليه قدر ما يفوت فمه ولا يقدر عليه. ورماه الله في نيطه وهو الوتين. أبو صاعد قطع الله به السبب، أي قطع الله سببه الذي به الحياة. ما أجود كلامه قطع الله لهجته، أي أماته الله. قد الله أثر. وقال بعضهم فئتان له شرود حمل الله عليها راكبا قليل الحداجة قليل الحاجة الحداجة الحلس وإذا شدت على البعير أداته فهي الحداجة عليه العفى أي محو الأثر رغم دغما شنغما النغم فدي أمه إذا دعي عليه بالقطيعة قال الشاعر رويد عليا جدما ما سدي أمه إلينا ولكن ضغضهم متماين من المين وقال أبو صاعد: لا أهدى الله له عافته ثل عرشه وثل ثلله وأثل الله ثلله أي أذهب الله عزه وعيل ما عاله وقال أبو عبيدة في التمثيل أهلك هلاكه أراد الدعاء عليه فدعا على الفعل وحته الله حتى البرمة ولا تبع له ظلف ظلفة وزال زويله وزيل زويله شل وسل وغل وأل ولا عد من نفره رماه الله بالطلطلة أبو زيد قد الداء أداء العضال قتلتني رميت بالطلاطلة رماه الله بكل داء يعرف وداء لا يعرف وسحقه الله لا أبقى الله لهم سارجا ولا جارجا أي لا أبقى لهم مالا والجارج الحمار والفرس والشات وليست الإبل من الجوارج وليس الرقيق من الجوارج وإنما الجوارج جروج آثارها في الأرض وليس للآخر جروج عن الباهلي رماه الله بالقصمل وهو وجع يأخذ الدابة في ظهرها وقال بفيه الأثلب والكثكث والدقعم والحصلب وبفيه البرى وأنشدا بفيك من سار إلى القوم البرى وهو التراب وقيل بفيك البرى وحمى خيبرى فإنك خيسرى ألزق الله به الحوبة أي الحاجة والمسكنة ويقال برحا له إذا تعجبت منه أي عناء له كما تقول للرجل إذا تكلم فأجاد قطع الله لسانه قال أبو مهدي بسلا وأسلا إذا دعي عليه بالشيء كما يقال تعسا ونكسن لحاه الله أي قشره كما يلحى العود إذا أخذ عنه لحاه وهو القشر الرقيق الذي يلي العود لا ترك الله له ظفرا ولا شفرا رماه الله بالسكات رماه الله بخشاش اخشن ذات ناب احجم قرع مراحة أي لا كانت له إبل ويقال شعبت به الشعوب أي ذهبت به المنية سمعت مرأة منا دعت على رجل فقالت رماك الله بمهدئ الحركة لأمه العبر ولأمه الويل والأليل العبر الحزن والبكاء ولأمه الويل والأليل أي الأنين وما له شاف مال أي هلك رماه الله بالسواف أي بهلاك المال ضمها الأصمعين وقال أبو عمر بالفتح ماله خاب كهده والكهد المراس والجهد ما له طال عسفه أي هواله ما له استأصل الله شأفة والشأفة قرحة تكون أسفل رجل الإنسان وفي خف البعير أي قد تلع الله ما له كما تستأصل الشأفة وهي تقطع بحديدة ويقال شأفة رجل تشأف شأفا والاسم الشأفة ويقال أتى الله على شأفته رماه الله بوامئة أي ببلاء وشر اقتمه الله إليه قبضه وبتاضه الله وبتاض بن فلان بني فلان ذهبوا بهم أباد الله عترته ذهب بأهل بيته شحبه الله أي أهلكه أباد الله غضراءه أي خصبه وخيره وأنبط الله بئره في غضاء أي في طيلة علكة خضراء ويقال للإنسان إذا سعل زيد عسر نكد وريا وزيد بريا كذا بالأصل أشمت الله عاديه وشمت عدوه وتركه الله حتى بتى قد لا يملك كفا وعبر وسهر وأحانه الله وأبانه ويقال أبلطه الله وإن فلانا لمبلط إذا كان لا شيء له وأصفقه الله بالصلة في الأرض رماه الله بمهدئ الحركة رماه الله بالواهنة وهو وجع يأخذ في المنكب حتى لا يقدر الرجل, الرجل أن يرمي بحجر وقال الهلالي ما له الله به أي أبعده الله ويدعى على الحمار أو البعير لا حمل الله عليك إلا الرخمة تنقره وتأكله جدعه الله جدعا موعبا. وأوعب بن فلان إذا خرجوا من عند آخرهم وإذا أقبل وهو يكره طلعته يقال حداد حدي صراف صرفي رماه الله بالأن من الأنين أبدى الله شوارة يعني مذاكيرة وشورة أبدى عورة تربت يداك افتقر وقال الأصمعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليك بذات الدين تربت يداك إنما أراد الاستحساس كما تقول للرجل قنجوا سكلتك أمك وأنت لا تريد أن تذكل أبو عمر أي أصابهما التراب ولم يدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفقر ما له وقصه الله ما له بؤي بطنه مثل بؤية أي شق بطنه وما له شيب غبوقه أي قلت ماشيته حتى يشرب غبوقه بالغبوقه بالماء وما له عرن في انفه أي طعن وما له مسخه الله برصا واستخفه رقصا ولا ترك الله له خفا يتبع خفا وعبلته العبول أي أخذته المنية وقد عبلت عنا فلانا عابله أي شغلته شاغلة وقال يونس تقول العرب للرجل إذا لقي شرا ثبت لبده يدعون بذاك عليه والمعنى دام ذلك عليه وقال رجل من العرب لرجل رآه يبكي دماً لامعاً وتقول للقوم يدعى عليهم قطع الله بدارتهم وقال أبو مهدي وأبو عيسى يقال ما له أثل ثللة أي شغل عني وقال أبو عيسى أتعف الله جده وأنكث وقال أبو مهدي طبنة طابنة والطبنة الحس ويقال يا حرت يدك ويا أيديكم لا تفعلوا كذا وكذا ويا حر صدرك ويا صدوركم بالغير اخابه الله واهابه وما له عضله الله وما له الا عريله وقل قليله وقل خيسه ويقال لمن شبت به لليدين وللفم به لا بضب بالصريمه اعثر تعسه الله ونكسه وأتعسه وانكسه عن الكسائي التعس أن يخر على وجهه والنكس أن يخر على رأسه ويقال قبحا له وشقحا قال الكسائي ويقال قبحا وشقحا أي كسرا شقحه الله كسره ويقال ما له الزق الله به العطش والنطش والزق به الجوع والقوع والقل والذل وما له السبد نحره ووبد أي سبد من الوجد على المال والكسب لا يجد شيئا وقد سبد الرجل ووبدا إذا لم يكن عنده شيء وهو رجل سبد قاله أبو صاعد وقال أبو عمر إنما نعرفه من دعاء النساء ما لها سبد نحرها ويقال جف حجرك وطاب نشرك أي يموتون الصغار، أي لا كان لك ولد ورماه الله بسهم لا يشويه ولا يطنيه ورماه الله بنيطه أي بالموت أسكت الله نأمته وزأمته وزجمته أي كلامه وهوت أمه بالثقل وهبلته الهبول وعبلته العبول وسكلته الثقول وسكلته الرعبل أي أمه الحمقاء وتفيلته الخيل ولا ترك الله له واضحة وأرقى الله به الدم أيساق ساق الله إلى قومه حيا يطلبون بقتيل فيقتل فيرقأ دم غيره أرانيه الله أغر محجلا محلوق الرأس مقيدا أطفأ الله نارا أعم عينه أرانيه حاملا حبنة أي مجروحا لا ترك الله له شامتا والشوامت القوائم خلع الله عليه جعله مقعدا أسكى الله مسامعة لا در در فجعل الله به ودودا ولودا أجذه الله جذف صليان قال الباهلي رصف الله في حاجتك أي لطف لك فيها وقال أبو صاعد سقاك الله دم جوفك وإذا هريق دم الإنسان هلك وقال أبو مهدي عوبك الله بالعافية وقرة العين وإذا وعدك الرجل عدة قل عهدي فلا برح أي ليكن ذاك ويقال ثوبها الله الجنة أي جعل ثوابها الجنة ووعدت بعض الأعراب شيئا فقال سبع الله خطاك نشر الله حجرة كثر الله مالك وولدك نعوذ بالله من النار وصائرة إليها ومن السيل الجارف والجيش الجائح جاحوا أموالهم يجوحونها جوحا ومصائب القرائب وجاهد البلاء ومضلعات الأدواء ويقال بهم اليوم قطرة من البلاء نعوذ بالله من وطأة العدو وغلبة الرجال وضلع الدين ونعوذ بالله من العين اللامه أي عين الحاسد التي تمر على مالك فيشوه لك أعوذ بالله من الهيبة والخيبة، نعوذ بالله من أمواج البلاء وبوائق الفتن وخيبة الرجاء وصفر الفناء. ذكر الألفاظ التي بمعنى جميعاً. قال ابن قال في ذيuan الأدب. ويقال جاء قبضهم بقضيدهم أي جاءوا بآخرهم. فمن رفع جعله بمعنى التأكيد، ومن نصب جعله كالمصدر قال سيبوي انقض آخرهم على أولهم انقضاضا ويقال جاء القوم بلفهم ولفيفهم أي جاءوا أخلافهم ويقال جاءوا على بكرة أبيهم أي جاءوا جميعا ذكر باب هين وهين قال قال الصحاح يقال هين وهين ولين, ولين ولين وحيز وحيز وخير وخير وسيد وسيد, وسيد وميت وميت وفي الترقيص للأزدي قال الأصمعي الأصل في القيل التشديد ثم خفف وهو من باب الميت والهين خففت هذه الحروف إيجازا واختصارا والقيل الملك وفي شرح الدريدية لابن خالوي الطيف الخيال الذي يراه النائم والأصل فيه طيف فأسقط الياء كما قالوا في هين ولين هين ولين وكذا ضيق وضيق وصيب وصيب ذكر الألفاظ التي اتفق مفردها وجمعها وغير الجمع بحركة في الصحاح الدلامز بالضم القوي الماضي والجمع دلامز بالفتح الورشان والكروان الإيران والجمع ويرشام بكسر الواو وسكون الراء وكروان على غير قياس وفي نوادر أبي عمرو الشيباني الجلادح الطويل والجمع جلادح وفي تذكرة ابن مكتوم حقي في جمع دخان دخان ذكر ما يقال فيه قد فعل نفسه قال أبو عبيد في الغريب المصنف قال الكسائي رشدت أمرك ووقفت أمرك وبطرت عيشك وغبنت رأيك وألمت بطنك وسفهت نفسك ذكر باب مال ومالة قال ثعلب في أمالي يقال رجل مال وامرأة مالة ونال ونالة كثير المال والنوال وداء وداءة وهاع لاع وهاعة لاعة وصات صاتة أي شديدة الصوت وإنه لفال الفراسه أي ضعيف وإنه لطاف بالبلاد وخاف للثياب وصام إلى أيام وصاح بالرجال وكبش صاف ونعجة صافة ومكان ماه وبئر ماهة أي كثيرة الماء ويوم طان ورجل راد وغاد وإنهم لزاغه عن الطريق ومآلة إلى الحق وقالة بالحق وإنهم لجارة لي في هذا الأمر زادت الصحاح ورجل جاف قال وأصل هذه الأوصاف كلها فاعل بكسر العين وفي الصحاح رجل ماس خفيف طياش وفي تهذيب التبرزي شجرة شاقة وأرض شاقة كثيرة الشوك ومكان طان كثير الطين ورجل خال ذو خيلاء وجرف هار أي منهار انت... ذكر المجموع بالواو والنون من الشواذ في, نو... في نوادر أبي زيد يقال رثة ورثون وقلة وقلون ومئة ومئون وفي امال ثعلب يقال عظة وعظون ولغة ولغون وبرة وبرون وقضة وقضون ورقة ورقون الرقة الذهب والفضة وقالوا وجدان الرقين يغطي أثنى الأفين أي الأحمق ويقال لقيت منه الفتكرين والفتكرين والأمرين والثلاثة من أسماء الداهية وفي الصحاح عن الكسائي لقيت منه الأقورين وهي الدواهي العظام وفي المقصور للقالي قال أبو زيد رميته بالذرب بالذربية وهي الداهية والذربين يعني الدواهي وفي الجمهرة قال الأصمعين قالوا لا أفعله أبدا الآبدين مثل الأراضين وقال أبو زيد يقال عملت منه العملين وبلغت به البلغين إذا استقصيت في شتمه وأذاه قال ابن دريد وجاء فلان بالترحين والبرحين أي بالداهية وفي المقصور والممدود للقالي يقال في جمع لغة وكبة لغين وكبين والكبة البعرة ويقال المزبلة والكناسة وفي وفي مختصر العين للزبيدي الكرة تجمع على الكورين وفي الصحاح الإوزة والاوز أي البط وقد جمعوه بالواو والنون قالوا إوزون وقالوا في جمع الحر حرون وفي لدا لدون وفي الحرة حرون وفي إحرة إحرون ذكر فاعل بمعنى ذي كذا في الصحاح رجل خابز ذو خبز، وتامر ذو تمر، ولابن ذو لبن، وتارس ذو ترس، وفارس صاحب فرس، وماحض ذو محض، وهو اللبن الخالص، ودارع ذو درع، ورامح ذو رمح، ونابل ذو نبل، وشاعل ذو إشعال، وناعل ذو نعل، انتهى وقال الأخفش شاعر صاحب شعر، وفي نوادر يونس فاكه من الفاكهة مثل لابن وتامر وفي نوادر أبي زيد يقال القوم سامنون زابدون إذا كثر سمنهم وزبدهم وفي أدب الكاتب لابن قتيبة رجل شاحم لاحم ذو شحم ولحم يطعمهم الناس وقال ابن الأعربي شجر مثمر إذا أطلع ثمر وشجر ثامر إذا أنضج وفي تهذيب التبريزي بلد ماحل ذو محل وعاشب ذو عشب وهم الناصب ذو نصب ذكر ألفاظ اختلفت فيها لغة الحجاز ولغة تميم قال يونس في نوادره أهل الحجاز يقولون خمس عشرة خفيفة لا يحركون الشين وتميم تثقل وتكسر الشين ومنهم من يفتحها اهل الحجاز يبطش وتميم يبطش تميم هيهات واهل الحجاز ايهات اهل الحجاز مريا وتميم مريا اهل الحجاز الحصاد وتميم الحصاد اهل الحجاز الحج وتميم الحج اهل الحجاز اتخذت ووخذت وتميم اتخذت اهل الحجاز رضوان وتميم رضوان أهل الحجاز سل ربك وتميم اسأل أهل الحجاز على زعمه وتميم على زعمه أهل الحجاز جونة بلا همز وتميم جؤنة بالهمز أهل الحجاز قلنسية وتميم قلنسوا أهل الحجاز هو الذي ينقذ الدراهم وتميم ينتقد أهل الحجاز القير وتميم القار أهل الحجاز زهد وتميم أهل الحجاز طنفسة وتميم طنفسة اهل الحجاز القنية وتميم القنوة اهل الحجاز الكراها وتميم الكراهية اهل الحجاز ليلة ضحيانة وتميم الليلة يطحيانة اهل الحجاز ما رأيته منذ يومين ومنذ يومان وتميم مذ يومين ومذ يومان فيتفق أهل الحجاز وتميم على الاعراض ويختلفون في مز ومنذ فيجعلهما أهل الحجاز بالنون وتميم بلا نون. أهل الحجاز مزرعة ومقبرة ومشرعة وتميم مزرعة ومقبرة ومشروع. اهل الحجاز شتمه مشتمة وتميم مشتمه اهل الحجاز الاته عن وجهه يليته وتميم الاته يليته اهل الحجاز ليست له همة الا الباطل وتميم ليس له همة الا الباطل اهل الحجاز حقد يحقد وتميم حقد يحقد اهل الحجاز الدف وتميم الدف أهل الحجاز قد عرض لفلان شيء تقديره علم وتميم عرض له شيء تقديره ضرب ملاحظة بعض هذه الكلمات غير مضبوطة وقال أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي في أول نوادره: أهل الحجاز برأت من المرض وتميم برئت أهل الحجاز أنا منك براء وسائر العرب أنا منك بريء واللغتان في القرآن أهل الحجاز يخففون الهدي يجعلونه كالرمي وتميم يشددونه يقول الهدي كالعشي والشقي أهل الحجاز قلوت البر وكل شيء يقلى فأنا أقلوه قلوا وتميم قليت البر فأنا أقليه قليا وكلهم في البوض سواء يقولون قليت الرجل فأنا اقليه قلا أهل الحجاز تركته بتلك العدوة وأوطأته عشوة ولي بك إسوة وقدوة وتميم تضم أوائل الأربعة أهل الحجاز لعمري وتميم رعملي أهل الحجاز هذا ماء شرب وتميم هذا ماء شروب أهل الحجاز شربت الماء شرباً وتميم شربت الماء شرباً أهل الحجاز غرفت الماء غرفة وتميم غرفة أهل الحجاز الشفع والوتر بفتح الواو وتميم الوتر بكسرها أهل الحجاز الوكاف وقد اوكفت وتميم الإكاف وقال اكفت أهل الحجاز اوصدت الباب إذا أطبقت شيئا عليه وتميم آصدت أهل الحجاز وكدت توكيدا وتميم أكدت تأكيدا أهل الحجاز هي التمر وهي البر وهي الشعير وهي الذهب وهي البسر وتميم تذكر هذا كله أهل الحجاز الولايه في الدين والتولي مفتوح وفي السلطان مكسور وتميم تكسر الجميع أهل الحجاز ولدته لتمام مفتوح وتميم تكسو. حديث عيسى بن عمر الثقفي مع أبي عمرو بن العلاء في إعراب ليس الطيب إلا المسك. وقال القالي في أمالي حدثنا أبو بكر بن دريد حدثنا أبو حاتم قال سمعت الأصمعية يقول جاء عيسى بن عمر الثقفي ونحن عند أبي عمرو بن العلاء. فقال يا ابا عمر ما شيء بلغني عنك تجيز قال وما هو قال بلغني أنك تجيز ليس الطيب إلا المسك بالرفع فقال ابو عمر ذهب بك يا ابا عمر نمت وأدلج الناس ليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصب ولا في الأرض تميمي إلا وهو يرفع ثم قال أبو عمرو قم يا يحيى يعني اليزيديه وأنت يا خلف يعني خلفا الأحمر فاذهب إلى أبي المهدي فلقناه الرفع فإنه لا يرفع واذهب إلى أبي المنتجع فلقناه النصب فإنه لا ينصب قال فذهب فأتى يا أبا المهدي فإذا هو يصلي فلما قضى صلاته التفت إلينا وقال ما خطبكما؟ قلنا جئنا نسألك عن شيء من كلام العرب قال هاتيا فقلنا كيف تقول ليس الطيب إلا المسك فقال أتأمراني بالكذب على كبرة سني فأين الجادي وأين كذا وأين بنة الإبل الصادرة فقال له خلف ليس الشراب إلا العسل فقال فما يصنع سودان هجر ما لهم شراب غير هذا التمر قال اليزيدي فلما رايت ذلك منه قلت له ليس ملاك الامر الا طاعه الله والعمل بها فقال هذا كلام لا دخل فيه ليس ملاك الامر الا طاعه الله فقال اليزيدي ليس ملاك الامر الا طاعه الله والعمل بها فقال ليس هذا لحني ولا لحن قومي فكتبنا ما سمعنا منه ثم اتينا ابا المنتجع فأتينا رجلا يعقل فقال له خلف ليس الطيب إلا المسك، فلقناه النصبة وجهدنا به فلم ينصد وابى إلا الرفع فأتينا أبى عمر فأخبرناه وعنده عيسى بن عمر لم يبرح فأخرج عيسى خاتمه من يده وقال ولك الخاتم بهذا والله فقت الناس ذكر الأفعال التي جاءت لاماتها بالواو وبالياء عقد لها ابن السكيت بابا في إصلاح المنطق وابن قتيبة بابا في أدب الكاتب وقد نظمها بن مالك في أبيات فقال قل إن سبت عزوته وعزيته وكنوت أحمد كنيه وكنيته وطغوت في معنى طغيت ومن قنا شيئا يقول. قنوته وقنيته ولحوت عودي قاشرا كلحيته وحنوته وعوجته كحنيته وقلوته بالنار مثل قليته ورثوت خلا مات مثل رثيته وأثوت مثل أثيت قله لمن وشى وشأوته كسبقته وشأيته وصغوت مثل صغيت نحو محدثي وحلوته بالحلي مثل حليته وسخوت ناري موقدا كسخيتها وطهوت نحما طابخا كطهيته وجبوت مال جهاتنا كجبيته وخزوته كزجرته وخزيته وزقوت مثل زقيت قله لطائر ومحوت خط الطرس مثل محيته قحت كحثي الترب قلبهما معا وسحوت ذاك الطين مثل سحيته وكذا طلوت طل الطلا كطليته ونقوت مخ عظامه كنقيته وهدوتم كهديتم في قولكم وكذا السقاء مأوته ومأيته أي وسعته ومددته حتى يتسع. مالي نما ينمو وينمي زاد لي وحشوت عدلي يا فتى وحشيته وأتوت مثل أتيت جئت فقلهما وفي الاختبار منوته كمنيته أي ابتليته ونحوته ونحيته كقفته فاعجب لبرد فضيلة ووشيته وأثوت مثل أسيت صلحا بينهم وأثوت جرحي والمريض أسيته أدى أدوا للحليب خسورة وادوت مثل خليته وأديته وبأوت إن تفخر بأيت وإيكن من ذاك ابهى قل بهوت بهيته والسيف أجلوه وأجليه معا وغطوته وغطيته غطيته وجاءوت برمتنا كذاك جأيتها وحكوت فعل المرء مثل حكيته وجنوت مثل جنيت قل متفطنا ودأوته كختلته ودأيته وحفاوة وحفاية لطفا به وحبوته وحبيته أعطيته وحزوت مثل حزيت جئتك مسرعاً ودهوته بمصيبة ودهيته وخفى إذا اعترض السحاب ب بروقه ودحوت مثل بصطه ودحيته ودنوت مثل دنيت قد حكيا معا وكذاك يحكى في شكوت شكيته وإذا, وإذا تأكل نابنا بهم ذر وذروت بالشيء الصبا وذريته وكذا إذا ذرت الرياح ترابها وذروت شيئا قله مثل ذريته ذأو وذأي حين تسرع عانة وفتحت في شحوته وشحيته العانة الأتان ورطوتها ورطيتها جامعتها وإذا انتظرت بقوته وبقيته وربوت مثل ربيت فيهم ناشئا وبعوت جرما جاء مثل بعيته وسأوت ثوبي قل سأيت مدته وشروت أعني الثوب مثل شريته وكذا سنت تسنو وتسنى نوقنا وسحابنا ورعوته ورعيته والضحو والضحي البروز لشمسنا وعشوته المأقول مثل عشيته ضب وضبي غيرته النار أو شمس كذا بهما مضوت رويته وطبوته عن رأيه وطبيته وكذا طبوت صبينا وطبيته والله يطحو الْأَرْضَ يَطْحِيهَا يطحيها معا وطحوته كدفعته وطحيته يطم ويطم النهر عند علوه وفأوت الشَّيْءِ الشيء مثل عَنْوًا عنوا وعنيا حين تنبت أرضنا وكذا الكتاب عنوته وعنيته عج... عجوان وعجيا ارضعت في مهله وفلوته من قمله وفليته غموا وغميا حين يسقف بيته وغضوته آلمته وغضيته غفوا إذا ما نمت قل هي غفية وقفوت جئت وراءه وقفيته وعدوت للعدو الشديد عديت قل بهما كروت النهر مثل كريته نضوا ونضيا جئته متسترا ولصوته كقذفته ولصيته ومشوت ناقتنا كذا مشيتها وإذا قصدت نحوته ونحيته ومقوت طسطي قل مقيت جليته وإذا طلبت عروته وعريته ونأوت مثل نأيت حين بعدت عن وطني وعودي قد بروت بريته ونثوت مثل نسيت نشر حديثهم وكذا الصبية غذوته وغذيته لغ ولغل للكلام وهكذا مقو ومقي فدر ما ابديته عيني همت تهم وتهمي دمعها وحموته المأكول مثل حميته ذكر الفرق بين الضاد والضاء قال ابن مالك في كتاب الاعتضاد في معرفة الضاء والضاد تتعين الضاء بافتتاح ما هي فيه بدال لا حاء معها، وبكونها معشين لا تليها إلا شمضه ملك قلبه، أو بعد لام لازمة دونها، ولا عين مخففة ليس معها ميم إلا لضم وضخم ولظ ولظظ مهر في الدلاله، أو بعد كاف لم تتصل براء لغير ذم ولا لزوم أو بعد جيم لا تليها راء ولا هاء ولا ياء لغير سمن إلا جضما أي أكولا وجمضا قمرا وجوضا مسجدا وجضدا جلدا وجض عليه في القتال حمل عليه وتتعين أيضا بتوسطها بين عين ونون لازمة أو تقدمها عليهما أو تأخرها عنهما في غير نعض. شجر أو نعض إصابة وبكونها قبل لام بعدها فاء أو ميم لغير سهر أو قبل هاء بعدها راء لغير سلحفاء أو واد أو أعلى جبل أو قبل راء بعدها فاء لغير شجر أو موضع أو كره خبر أو قبل فاء بعدها راء لغير تداخل أو فقد أو سرعة أو قبل ميم بعدها همزة أو حرف لين لغير ضيمة أو قبل باء بعدها حرف لين لغير جنزة أو إحراق أو ختل أو سقوط أو إخلاف رجاء أو قبل همزة بعدها راء أو فاء أو ميم أو باء أو قبل نون بعدها باء أو ميم أو قبل أصالة نونين في مفهم تهمة أو حسبان أو يقين أو لا ميني لا في مضلل علما ولا في مفهم دما أو غيبة أو عدم رشد أو علم أو رأين في مفهم مكان أو حجر محدد أو فائين في, في مفهم تتبع أو إنساك أو همزتين بينهما مثل الأول في مفهم محاكات أو صوت أو قبل حرفي علة في مفهم نبت أو حمق أو باءين منفصلين بمثل الأول في مفهم غير سمن أو قبل راء بعدها معتل في مفهم عض أو لين أو لبس أو جمود أو بعدها غاء في مفهم صلابة أو حدة أو نتو أو نتن أو رجل معين أو نبت أو قبل همزة أو واو بعدها فاء في مفهم فرد أو قبل واو بعدها راء في مفهم ضر أو ضعف وتتعين الضاء أيضا لما لا يفهم عبا من بناء عطعط وبكونها عينا لما فاؤه عين ولا ميم في غير عظوم وعيضوم وغير مفهم عسيب أو حط في جبل أو طرد أو عرب ولم لما فاؤه نون ولامه ميم لغير بر أو غلظ ولما فاؤه حاء ولامه لام لغير عد ولعب وملعوب فيه أو بالشد أو ذهاب أو ابتلاء أو سوء خلق ولما فاؤه خاء أو حاء ولامه معتل غير مبدل من غير همزة ولما فاؤه باء ولامه معتل لغير إقامة ولما فاؤه ميم ولامه عين غير سين وإطعام ولما فاؤه حاء ولامه راء غير شهود وسرعة وحصن ونجم ولما فاؤه واو أو عين ولامه باء لغير قطع قطع ورد وخفة ولما أوله فاء وآخره عين لغير حدث ولما فاؤه عين ولامه راء لغير بقعة ومنع أو معتل لحشرة أو ألم أو مؤلم ولما فاؤه واو ولامه فاء لغير وقف وسير ولما فاؤه نون ولامه فاء لنقاوة او اخذ او سفرة ولما فاؤه باء ولامه راء ولما فاؤه نون ولامه راء في غير النضر والنظير علمين وغير مفهم مفهم ذهب او خلوص او حسن او نبت تعين الظاء أيضا بكونها لاما لما فاؤه ميم وعينه عين لا نزاع سهم ولما فاؤه طاء وعينه واو لسعي أو طرد أو فاء في مفهم وعي أو حراسة أو مداومة أو محاسبة أو منع أو عصب ولما فاؤه غين وعينه ياء لغير شجر ملتف أو ألفة أو طلع أو نقص ولما فاؤه قاف وعينه معتل علما أو لحر أو راء علما أو لشرف أو دبغ أو مدبوغ به أو عين لنيل مشقة وتتعين الضاء أيضا بكونها لاما لما عينه قاف وفاؤه ياء أو همزة ولما عينه نون وفاؤه حاء أو خاء أو عين ولما فاؤه باء وعينه هاء أو معتل لرحم أو جماع أو ماء فحل أو سمن أو ذل أو ظلم ولما فاؤه راء يليها عين ولمضعف فاؤه ميم لغير مص ولذغ ولذع ونفي أو فاء لجاف أو ماء فحل أو ورم أو ما له قد أو تسبب فيه أو إدخال أو, إدخال أو رد ولمضعف فاؤه غين لغيبة أو إلزاق أو باء لجاف أو سمن أو الحاح لبخت أو نصيب وتتعين الضاء أيضا في التخضرف والمعضرب والضرب غانة والضرياطة والتضرموض والخضربة والضعب السلف والمماض المؤذي جيرانه والضب, والضب القبيح والظب المهذار والضجر السيء الخلق ووجاضة قبيلة وضجة طعنة واسعة وضبارة صحيفة ومضة رمانة ووضمة تهمة ووضح ودح وعظى صمغ وظهم خلق وفضى ملي المرأة ووضر سمن وربض ثار وحبض انتلأ ونبض قلع وحمض عصر وخض استخ وتشترك, وتشترك الضاء والضاد في عبض الحرب والزمان ومضاد الخصام وفيض النفس وبض الوتر وقرض المادح وبيض النمل وعظم القوس والذرى وعضل الفيران وحظل النخل وحظي بالفخ وعظ الصاعد وانضاج السنبل والتضافر والحضد والراض بمعنى الوفور والخنضرف وخضرف جلدها وأظم غضب وظف الشيء كاد يفنى وظرع جاء وخضرب ملأ أو شد وأضأل المكان كثر شجره ونظف الفصيل ضرع امهم تكه وشاركت الطاء الضاء في الناظور والضمخ وبني ناعظ والمحبنظئ والحنظأوة والضبن والبضير والوقض واخذ بظوف رقبته ولا يحتمل ميظا والتمض بحقه وخنضه كربه وجلفظ السفينة ووظف ووظف قوائم الدابة ووشظ الفأس ونشظته الحية وظلف الدم وضرور البطن ومسضت اليد وعظأل الشيء تراكب وأظل اشرف وخضرفة. وحظ اللبى أسرعا واستضارت الكلب هاجت وغضغضت القدرة وشاركتهم الضاد في الظان وجلنظا وذهب دمه بضرا وقال بعضهم أيها السائلي عن الضاء والضاد لكي لا تضله الألفاظ إن حفظ الضاءات يغنيك فاسمعها استماع امرئ له استيقاظ هي الضمياء والمظالم والأظلام والظلم والضبا واللحاظ والعظا والظليم والظبي والشيظم والظل واللظى والشواظ والتظن واللفظ والنظم والتقريض والقيض والظمى واللماظ والحظى والنظير والظئر والجاحظ والناظرون والأيقاظ والتشظي والظلف والعظم والظهوب والظهر والشظى والشظاظ والأظافير والمظفر والمحظور والحافظون والإحفاظ والحظيرات والمضنة والضنة والكاظمون والمغتاظ والوظيفات والمواظب والكذة والانتظار والإلظاظ ووظيف وظالع وعظيم وظهير والفظ والإغلاظ ونظيف والظرف والظلف الظاهر ثم الفضيع والوعاظ وعكاظ والضعن والمض والحنظل والقارضان والأوشاظ وضراب الضران والشظف الباهظ والجعظري والجواظ والضرابين والحناظب والعنظب ثم الضيان والارعاض والشناظ والدلذ والضأب والضبضاب والعنظوان والجنعاض والشناظير والتعاضل والعظلم والبضر بعد والإنعاض هي هذه سوى النوادر فاحفظها لتقف وآثارك الحفاظ وقضي فيما صرفت منها كما تقضيه في أصله كقيض وقاض ذكر جملة من الفروق ولم أقصد إلى استيفائها لأن ذلك لا يكاد يحاط به وقد ألف في هذا جماعة منهم قال القالي في أمالي قرأت على أبي عمر المطرز قال حدثنا أحمد بن يحيى عن ابن الاعرابي قال الورث في الميراث والإرث في الحسب قال وحكى بعض شيوخنا عن أبي عبيدة قال قال السدى ما كان في أول الليل والندى ما كان في آخره يقال سدية الأرض إذا نديت وفي تهذيب التبريزي قال أبو عمر الرحلة الارتحال والرحلة الوجه الذي تريده يقول انتم رحلتي وفي المجمل قال الخليل الفرق بين الحس والحظ أن الحث يكون في السير والسوق وكل شيء والحظ لا يكون في سير ولا سوق وفي النوادر ليونس رواية محمد بن سلام الجمحي عنه وهذا الكتاب لم أقف عليه إلا أني وقفت على منتقى منه بخط الشيخ تاج الدين بن مكتوم النحوي وقال إنه كتاب كثير الفائدة قليل الوجود قال يونس في قوله تعالى ويهيئ لكم من امركم مرفقا الذي اختار المرفق في الامر والمرفق في اليد وقال في قوله تعالى فرهن مقبوضه قال ابو عمرو بن العلاء الرهن والرهان عربيتان والرهن في الرهن أكثر والرهان في الخيل أكثر وقال أبو القاسم الزجاجي في أمالي أخبرنا نفطويه قال أخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء قال كل مستدير كفة وكل مستطيل كفة وفي نوادر ابن الأعرابي ند كل شيء مثله وضده خلافه قال ابن دريد في الجمهرة سألت أبا حاتم عن الغطف فقال هو ضد الوطف فالغطف قلة شعر الحاجبين والوطف كثرته وقال الزجاجي قال ابن السكيد، سمعت أبا عمر الشيباني يقول الكور المبني من طين والكير الزق الذي ينفخ فيه وقال أبو عبيد في الغريب المصنف أختار في حلقة الدرع نصب اللام ويجوز الجزم وأختار في حلقة القوم الجزم ويجوز النصب قال ويقال سنمت الماء على وجهي إذا أرسله إرسالا فأما شن فهو أن يصبه صبا ويفرقه وقال أبو زيد. نشطت الأنشوطة عقدتها وأنشطها حللتها وفي نوادر ابن الاعرابي يقال رجل قدم يقدم في الحرب وقثم يتقدم في العطاء وفي نوادر اليزيدي كان أبو عمرو يقرأ في هذه الآية إلا من اغترف غرفة بيده ويقول ما كان باليد فهو غرفة وما كان يغرف باناء فهو غرفة قال ويقال في الخير مطرنا وأمطرنا بألف وبغير ألف ولا يجوز في العذاب إلا أمطروا بألف وفي نوادر أبي عمرو الشيباني العيمان الذي تأخذه عيمة إلى اللبن أي شهوة والغيمان بالغين المعجمة العطشان غام يغيم والمرأة غيمة وفي شرح المقامات لسلامة الأنباري التحسس في الخير والتجسس في الشر والتحسس لغيرك والتجسس لنفسك والجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر الخير والتجسس أيضا البحث عن العورات والتحسس الاستماع وفيه الفرجة بالفتح لا تقول إلا في الأمر الشديد وبالضم في الصف والحائط وفيه اللسام ما كان على الفم واللسام ما كان على طرف الأنف وفيه الإدلاج بالتخفيف سير أول الليل والإدلاج بالتشديد سير آخر الليل وقال ابن درستويه في شرح الفصيل زعم الخليل أن الإدلاج مخففا سير الليل كله وأن للدلاج بالتشديد سير آخر الليل وقال أبو جعفر النحاس. قال أبو زين الأسرى من كان في وقت الحرب والأسارى من كان في الأيدي وقال أبو عمر بن العلاء الأسرى الذين جاءوا مستأسرين والاسارى الذين جاءوا في الوثاق والسجن وفي نوادر جيرمي بخطه قال الأصمعي يقال رجل شعراني إذا كان طويل شعر الرأس ورجل أشعر إذا كان كثير شعر البدن وفيها قال أبو عمرو ابن العلاء كل شيء يضرب بذنبه فهو يلسع مثل العقرب والزنبور وما أشبههما، وكل شيء يفعل ذلك بفيه فهو يلدغ كالحية وما أشبهها. ابن دريد وتهذيب التبريز يقال للرجل إذا مات له ابن أو ذهب له شيء يستعاض منه أخلف الله عليه، وإذا هلك أبوه أو أخوه أو من لا يستعاض منه خلف الله عليه. أي كان الله خليفة عليك من مصابق. انتهى الشريط الثامن عشر من كتاب المزهر للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. سجله شيخ الزور وذلك في الثامن عشر من جمادى الأولى سنة عشرة وأربعمائة وألف للهجرة الموافق للحاد عشر من شهر كارون الأول. سنة تسع وثمانين وألف للميلاد وصلى الله على محمد وآله وآله